والله يا اخوان ما يصنع الأبطال إلا المحافظة على الصلوات لا يصنع الابطال إلا المحافظه على الصلوات رأى عمر رجلا يصلي يوما فلما انتهى من صلاته قال عمر جئوني بالرجل فلما وقف بين يدي عمر قال له عمر نريد أن نستخدمك في بعض أمورنا قال يا أمير المؤمنين انا لا أصلح لجمع الصدقات وجمع الزكوات أنا لا أصلح إلا للموت في سبيل الله قال عمر من أجل هذا اردناك كيف عرفه؟ من صلاته عرف الرجل من صلاته من هو الرجل؟ الكل يعرفه النعمان ابن المقرن رضي الله عنه وأرضاه بطل نهوانه وبطل البطولات كلها كيف عرفه عمر؟ عرفه من صلاته ما الذي ينقصها اليوم؟ ما الذي ينقص الفئة؟ المطالبه بتغيير الواقع المطلوب أنها تنضبط في صلاتها كم مرة تفوتك تكبيره الإحرام؟ كم مرة تصلي في الصف الثاني؟ كم مرة تفوتك الركعة؟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 تنشغل بعدوها فاذا تركت الجهاد انشغلت فيما بينها فيما بينها البين فاتقوا الله فاصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون ومن الذين هم على صلاتهم حافظون ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون اجمع شملنا وحصتنا لحد ذات بيننا اهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والاكرام امنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولا فأمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وأختم بمزيد الشكر لشيخنا اتابه الله على ما قدم وقال اسال الله أن يجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناته وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه